فرد تقي في الخير ورقى افقاً انها العليا وتبغي مسلمًا انت عنوان لامجاد الاولى فاهجور الاوحال وصعد في السماء فاهجور الاوحال وصعد في السماء فرد تقي في الخير ورقى افقاً انها العليا وتبغي مسلمًا أنت فارفع السمان انجور اللوحان في السمان لن ترا يوما نجمك ونجمك عفيل فرفع رايتي وامضي وامضي <تصفيق>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 نوديمس <تضغي> بما انت عنوانا لم تجد في السماء تنجر الاوحال اصعاق في <السماء> <فتغي> <فتغي> <فتغي في الخير والله <والبار والفكر> يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يثير النقع في وجه العدى في وجه العدى إنها للجنة سحرا محتما فارتقي في العزم دوما وكنت شامة في الناس رمزا ملهمة فارتقي في الخير وارقا وفقا إنا هالعليا تبعي مسدقى إنت عموان لأمجاد الولى فاذجور الأوحال في السماء فاذجور الأوحال وصعاد في السماء